بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزين الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عنا ناذروا معرضون قل ارئيتم ما تدعون من دون الله يروني اروني ماذا خلقوا من الارض أم لهم شرك في السماوات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 اِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ مَا جَاءَهُمْ هذا سحر مبين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 Qəl, mə kən tübdə'ən minə rəsul, və mə ədri mə yufa'l bəyə vələ bəkəm. Ən ətəbə'u illə mə yuhə iləyə, və mə əna illə nəzir mubin. Qəl, ərəyitum ən kənə min əndi ləhə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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولوا لهذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة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 أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّ كُرْهًا وَوَبَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حتى إذا بلغ سده وبلغ أربعين سنة قال قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا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 وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتُعِذَانِ لِي أَنْ أُخْرِجَ أَتُعِذَانِنِي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا وَهُمَا يَسْتَغِفَانِ اللَّهَ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق فَقولُ ما هذا إِلاا أَساقير الأولين أُولائكَ الذيينَ حَّ عَلَهِمقَُ فيِي أمَم قَدخلَت فيِي أمَمقدَ خَلَتْ مِن قَبللهم مِن الجّ والالإِس إ وَم كوا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 فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ آنَذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خلت النذر وَقَدْ خَلَتْ النذر مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ ۖ وَمِنْ خَلْفِكَ رُسُلٌ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ لَمْ يَأْتِهِمْ بُرْهَانٌ إِلَّا ظَنُّوا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ ۖ فَسَأَلُوا قَوْمَهُمْ عَنِ الرُّسُلِ ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرَسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ فَلَمَا رَأَوهُ عَارِضاً مُسْتَقضilَ أَوْدْيَتِهِمْ Кَالُوا «H най supply Background es sile» Bəl hüqu dəşilm, Behet-i allə ediyyət demir Mədziyimiş Cələr qüq فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجزي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا آمَنَكُم فِيهِ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ وَلَا أَسْفَلَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِنِي يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى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 وَإِذْ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصفوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد أوسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستخيم يا قوم لا أجيبوا داعي الله وآمنوا به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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا, لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاء فهل يهلك إلا القوم الفاسقون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 كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فَإَِّا مَنن من دَعْدُ وَإَِّا فِذَ أَن حتىََّ حتىَ تَضَع حَرُّ أَْزَارهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهَُ لن تَصْرَ مِنهُم وَلَ وَلَكِلْ لَبِل وَبَعْظَقُ بِبَعْ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ عَرْفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتُ قَدَمَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرَهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ كَرَهُوا مَا أَنزَلَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كان عاقبة الذين مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَنثَاهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا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 وكاين من قريه هي اسد قوه من قريتك التي التي اخرجتك اهلكنا وهم فلا ناصر لهم اف كان على بينه من ربه كمن سيننا كمن سين له س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 وَأَنَّهُ مِن خَمْرِ النَّذَّاتِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنَّهُ مِن عَسَلٍ صَفْوٍ لِّأَصْحَابِهِ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطْطَعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُم مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا, قالوا لِلَّذِي لَأُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آلِفًا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 وُذْكِرَ فِيهَا الْقِتَانُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ رَّأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُنظِرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذاَا عَزَمَ الأمّ فَلَ صَدَقُ اللَّ عَنَ كَانَ خَيرَ اللَهُم فَلعَسَيتُم إِ تَوَّْتُم آنْ تُخْسِدُ أن فيِي الأررضِ وَتُقَِّعُم وَتُقَِّرُوا أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفانها إن الذين ارتدوا على أجبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا, رضوان وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ وَلَوْ نَسَاءُنا أَرَيْنَاكَ هُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُ وَأَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا رَسُولَ وَشَاقُّوا رَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله, أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كَفَّارُونَ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنتُمْ مُنْزَهِقُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۚ إِنْ يَسْأَلُونَهَا فَيُحْسِدُكُمُ الذُّلَّ وَيُخْرِجَ أَبْغَآؤَكُمْ ۗ هَأَٰنَئَنتُم ۚ هَٰؤُلَاءِ تدعون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 تَتَوَلَّوْنَ يَسْتَغِذّ القَوْمَ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُونَ أَمْثَالَكُمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراط مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا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 آتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ لَنْ يَظُنَّ السَّوْءُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وساءت مصيرا وَلِلَّهِ يَجْزُو النُّذُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا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 سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْ لَنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَنْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي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 وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنتُمْ ظَنَّ السَّوءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْوِ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 قُل لَّا تَتَّبِعُونَ كَذَالِكُم قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا مَلَكَانُ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحتها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 وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ فَعَجَّلَاكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ لِتَكُونَ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 لَوَّنَ الْأَدْبَارَ مَا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبِقْعَةٍ مِن بَعْدِ أَنْ أَوْثَركُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْكُمْ فَوَالْهَدْيُ مَعْكُمْ فَلَنا أَن, أن يبلغ محلة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 Həqəktərə mə filtribəyətləm Michaelis ə午anaxıvınalcək verməklooking, ümün q Hanı churchcommittee wam arbit сдел asynchronous. Həqəktləyox سجدا يبتغون فضلا من الله ولضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذَلِكَ مثلهم في التوراة وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فآزر فَآزَرَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَأْخِذَ بِهِ مِنْ كَفِّهِ وَمِنْ عَرْقِهِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وأجرا عظيما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 فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغبون أصواتهم عند رسول الله أولئك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 ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بلبئ فتبينوا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 لَو يُنْفِقُونَ فِيكَثِيرٌ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ وَلَّ معَمٌ حَكيم وَإنطَاءِ فَدَالِمِن المُؤمِنينَ قتَتَلُ فَأَصْنِحُ بَيْنَمَا فَإ بَغَت إِحدَهُ مَا عَلَ الأُخْرى فَقاتِلَّ تَبغِ فَقاتِلَُّ تَبِغِ حتىََّ تَفِي أَ إِلَ فان اذا تاء فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون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 ولا تنابزوا بالأنقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَيٌ وَأُنفَى وَجَعَلْنَاكُمْ, وجعلناكم شُعُوبًا وَقَبَائِنًا لِتَعَارَخُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ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 İnnə Allah gəfur rəhəm İnnəməl məmin olun الذən əmənəu bəlləh və rəsuləyə thumələm yərtəbə thumələm yərtəbə və jəhədəbə və فِي və jəhədəbə və هم الصادخون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم مَا في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم Bəl illəhə yəmən عليqəm ən hədaqəm ləyimən ən kən tüm sədqin Ən ləhə yələm vəybə əl-səməyət vəl-ərdə əl-ləhə bəcər bəmə təəməlun Bəsmə والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا تُرَابًا ترابا ذلك رجع بعيد Qad alimna ma tənqusu lərd minhəm, və indəna kitabun həfiyy. Bəl kəzəbوا bilhqq nəmə jəəəəm, fəhum fəm fəm fəm əmr من السماء فوقهم كيف بنيناها, كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ سُرَتًا وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بَلْ حَصِيدٌ وَالنَّخْلُ بَاسِقَاتٌ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الخروج. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ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 إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال القيام في جهنم ما كل كفار عنيد من ناع للخير الذي جعل مع الله اله اخر فالقيا فالقياهم في قال قرينه ربنا ما اقريت واناك ولكن ولكن كان في ضلالان بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالعهد ما يبدل القول لدي وما بيظلمن وما انا بظالم للعبيد يوما نقول لجهنم مهلئمت لات وتقول وتخولها الممزيد واذلفت الجنه للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلد ونشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بغشا فنقبوا في البلاد هل من محيص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 يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سراعا. ذلك حشر علينا يسير.